فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا عبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه